سماء إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قوم ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأخروا واستكبروا استكبارا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 ما خطيئتهم أغرقوا فأدخلونا رافف لم يجدوا لهم من دون الله أوصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا